117. بسم الله الرحمن الرحيم وَلَمْ قَدِ مَنْ كَنْ قال القرج من من مدحورا the to pray. in وَإِنَّمَا حَرُمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ no oh. وَنَادَى أَصْحَيَهُ الْأَعْوَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ يعرفون Kolo <laughs> 119. ونحن فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما 117. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 118. وقال الملأ الذين كفروا 122. فأغلتهم وجفتوا al la di na kallab u shu ay ба таҷрибаи хуб 129. <تصفيق> فأخذنا be large فَأَمَّا مَنْ vang sao الشارق الارض ومضاربها التي واطنا فيها وانتم ما كان لي ما تورب بكل Çg <تصفيق> ۖۖۖ قوم موسى من بعده من حليهم وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قادر хо oh. إِيَجُرُّ <الأخي> إِلَيَّ قَالُوا إِنَّ الْقَمَس تَضَافُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا шмит وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمَالِ هدَ وَورح مَكَُّذ دَم لِرَ ب ي قُلِ الرَّبُّ بِلَنْ شَاءَ تَأَنَّ لَكُمْ بِمَنْ قُلُوا إِيَّايَ أَتُخْلِقُونَ بِمَا فَعَلَ تُنْكَيُضُ النُّ بِأَمَنْتَ شَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا غفور الغافر اكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الرحمن الرحيم كل شيء فسا اكتبها للذين يتقون وي لَن يَتَّبِعُونَ رَسُولًا نَّبِيًّا أُمِّيًّا مِّنَ الَّذِينَ يَجِدُونَ كِتَابًا عِندَهُمْ نَّكُتُبًا عِندَهُمْ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 111. بعصاك الحجر فانبجفت منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وَغو لَ الن نمُ فَخُشِتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا سَنَنزيد المحسنين بَدَلًا لَن أنهم يوما سنتبعهم إذ تأتي that of و الله حليم وَبلَ ن غُ بِالحسَاتِ وَ السَّ آاتلَلَ يَو ي وَإِتَاءن رَ худо <muchos> May I 119. يسألونك عن الساعة أيام 117. لا تأتيكم إلا برته 118. 126. وإنك حفي <تصفيق> عنها قل Oh, no. 119. وَأَلَّنَا الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ